سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن لمجد بل عجبوا أن جاءهم ذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل, وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَقْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْمٍ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٍ